Hvala na sviđanju, da je اِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَنَشَأَ الْمَوْتَىٰ وَنُشِرَ وَلَا أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنى قالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكن قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا قَالَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا No 12. there so Scroll in to we still Only day in to two A one mini Sunday a so ask the Oario. MLO إِلَيْنَا لَا تَرجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ويسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا وَإِذَا كَانُوا مَعَ أَبُو عَلَاءَ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوكَ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلون لَنُذِلَّنَّكُمْ وَلَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أن, إِنَّ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ li ya'lamu ma antu 'alayhi wa yawma yub'athun wa yawma